كلا إن الإنسان ليطغى 123. أرآه استغنى ان إن إلى ربك الرجع ارايت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارايت أرأيت كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب